فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي مَدِينَةَ بِلَمدِ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرًا مَا آتَانِيَ اللهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أنْتُمْ بِهَدِيَّاتِكُمْ تَفْرَحُونَ يرجع اليهم فلا نفي انهم بجنود لا كبل لهم بها ولا نخرجهم منها اذن لتواهم قُل لا يأني غالملأ أنيكم يأتين بعرشي قبل أن يأتونني مسلمين قَالَ أَفْرِيتُم مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكُم بِعِقَابٍ قَبْلَ أَن تَقُومُوا مِن مَّقَامِكُمْ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه تاقرا عنده قال هذا من فضل ربي لي يبلواني اشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ تِيلَ أَهَا كَذَا عَرْشُكُ قَالَتْ كَأَنَّهُ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وصدها مَا كَانَتْ ஊ நியு கவலி ஒலிமிஷும إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لج جاءت وكشفت عن ساقيها قال انه صرح مرد من قوارير قالت ربي انني لَمْ تُنَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعْسُولُهُ مَا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ